إلا هالك. اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم يا ذا الجلال والإكرام ما أحييتنا فأحينا على سنته ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام هذا أول لقاء لنا في شهر ربيع الأول أول لقاء لنا، وهذا الشهر كلما جاء أخذ القلب كل ما أخذ، أخذ القلب كل أخذ، هذا شهر عجيب، والمسلم يا إخواني إنسان لا يسوي بين الأيام وبعضها، ولا يغفل يغفل عن ملاحظة الفوارق بين الأيام وبعضها. لا تمر عليه الأزمان كما تمر على البهيمة وإنما المؤمن وقاف عند حركة الزمان وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله أن نعرف أن في كل أسبوع يوم جمعة ويوم اثنين ويوم خميس وأن نعرف أنه في كل شهر ثلاثة أيام في وسط الشهر 13 و14 و15 يسمونها الأيام البيض وأن نعرف أنه بل في كل يوم في كل يوم من الأيام نعرف أن هناك وقتا للسحر وقت جوف الليل الآخر وأن هناك وقتا للأوابين وأن هناك وقتا للمنيبين أما قرأتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الضحى أنه لا يحافظ عليها إلا أواب وعن صلاة ركعتين بعد المغرب أنها صلاة المنيبين إلى الله عز وجل المسلم عارف بحركة الزمن يعرف السنين السنة يعرف أن فيها أشهر حرما ويعرف أن فيها رمضان ويعرف أن فيها شهرا هو أكثر شهر يحب الله فيه العمل الصالح ويعرف أن هناك شهرا هو أكثر شهر يحب الله فيه الصيام بعد صوم الفريضة ويعرف أن هناك شهرا فيه خير يوم خلقه الله المسلم وقاف عند حركة الزمن كلما رأى النبي الهلال من الأهلة قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام لا تمر الايام هكذا ولا تمر الازمان هكذا وإنما المسلم وقاف إذا ما نام عن وقت فضيل قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم يوما يقول ايقظوا صواحب الحجرات ماذا أنزل الله الليلة؟ من الفتنة ماذا ماذا أنزل الله الليلة من العذاب وأيقظ أهل بيته المسلم وقاف عند حركة اليوم والأسبوع والشهر والسنة بل والله عند حركة الزمان كله أما سمعتم قط قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن, إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض الزمان كله قد استدار كيوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فبأي حق نعلم القلوب غفلة عن حركة الزمان؟ بأي حق نعلم القلوب غفلة عن حركة الأيام وألا تشعر وألا تلمس؟ وشهر ربيع هذا أيها الأحبة شهر عجيب عجيب عجيب سبحان الذي خلق الزمان والمكان والسماوات والأرض شهر ليس فيه عمل مخصوص وليست فيه صلاة مخصوصة وليس فيه صيام مخصوص ليس فيه عمل مخصوص على الإطلاق ومن البدع والخرافات ما يفعله المخرفون من البيارق والمواكب والرايات والموالد وال وهذا الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان شهر ربيع متجرد تماما من عمل يخصه فيما أعلم لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ذكر فيه أن لشهر ربيع خصوصية في عمل ولكن سبحان الملك شهر ربيع فيه خاصية في الشعور في الاستشعار في الاحساس والمسلم مرهف الحس صاحب قلب له مؤشر دقيق يذوق يتعلق يعرف كيف يرقب ربه كيف يتعلق بربه عز وجل شهر ربيع له خصوصية أي خصوصية في الاستشعار والإحساس شهر ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباط بالغ وثيق جدا لافت للنظر بأقصى درجة شيء غير عادي لا يمكن أن تأتي الأقدار والأحداث سدى تجلى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله لا يفعل فعلا سدى لا يفعل فعلا بغير حكمة هو الحكيم سبحانه في عليائه شهر ربيع شهر لا يخطئ النظر ملاحظة ارتباطه بسيد خلق الله صلى الله عليه وسلم شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشهر بدأت فيه وحي السماء إلى رسول الله. بدأت فيه النبوة شهر ربيع بدأت فيه النبوة أنتم تعرفون أن القرآن بدأ نزوله في شهر رمضان في ليلة القدر شهر رمضان هو أول ما نزلت فيه أول ما نزل فيه القرآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدئت به، أول ما بدأ به الوحي، أول النبوة، أول الرسالة، لم يكن نزول القرآن في رمضان، وإنما قال أول ما بدئت به، أول ما بدأت به رسالة النبي الرؤيا الصالحة في المنام، كان يرى الشيء في المنام رؤيا، فيصبح فيراه غدا كفلق الصبح، يرى في الليل. عرضا لما سيحدث غدا ستة أشهر. ستة أشهر ولذلك قال الرؤية الصالحة جزء من ستة من ستة وأربعين جزءا من النبوة تعرفين عارفين أن الرسالة تلاتة وعشرين سنة يعني ستة واربعين نصف سنة فيما فسر الـ الـ الـ الـ يعني الشراح وفيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فالرؤية الصالحة جاءت قبل ستة اشهر من رمضان اي في شهر ربيع الاول فهو شهر ارتبط بمولد رسول الله ليس سدن وارتبط ببعثته ليس سدن وارتبط بهجرته بإقامة دولة الاسلام بيوم وأستغفر الله من التجاوز في استخدام هذا التعبير بيوم تنصيب رسول الله رئيسا لدولة و13 سنة شخص يعيش في مجتمع وإن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان داعية إنما شخص يعيش في مجتمع ويدعو إلى الله إنما بعد, بعد 13 سنة هاجر فصار نبياً رسولاً كما هو ومع ذلك أي وفوق ذلك أي وبجوار ذلك أي وإضافة إلى ذلك رئيساً لدولة المسلمين في المدينة حدث هذا التنصيب في شهر ربيع الأول في نفس الشهر الذي ولد فيه في نفس الشهر الذي بعث فيه في نفس الشهر الذي هاجر فيه هل هي هل هي ما يسمونه المصادفات؟ هل هي ما يسمونه أنه فعل بغير حكمة أنه سدى لا يمكن المسلم وقاف عند أقدار الله في الأيام يدرسها ويتدرسها وربما بعضكم أيها الأخوة يظن أن الهجرة قد حدثت في شهر المحرم لأنه بنحتفل بالهجرة يوم واحد محرم لا إحنا بنحتفل ببدء العام الهجري يعني المسلمون لم يقل أحد ان الهجرة حدثت في المحرم لا الهجرة حدثت في ربيع الأول لكنه معتبر لأنه بدء السنة هو بدء السنة الأولى من الهجرة إنما الهجرة حدثت ووقعت في شهر ربيع الأول بدأت في أوله ووصل النبي عليه الصلاة والسلام يوم 12 ربيع الأول سبحان الله ثم من العجب العجاب أن يتمر أيام ولا ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرس السماء الى الرفيق الاعلى له وتخيلوا معي يوم استقبل رسول الله في الملأ الاعلى يوم, يوم وصل بعد العذاب والمجاهدة بعد وان وصل فاطمة ابنته عندما جاءه الموت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالت واكر باء يحتضر وينزع بشدة ويحتضر كما يحتضر الرجلان من الناء يعني يحتضر اشد فقالت وا كرباه يا ابتاه يا للكرب يا صعب فاجابها وقال يا بني يا بنيت لا كرب على ابيك بعد اليوم كان في كرب يوم كان بين أبي جهل وابي لهب وعقبه ابن ابي معيط وعبد الله بن ابي بن السلول واليهود كان بين هؤلاء يؤذونه ولا يعرفون قدره لكنه بعد أن أتم الله له النعمة وأكمل له الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي انتقل إلى الرفيق الأعلى حيث الاستقبال والعرس وحسن تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك في شهر ربيع الأول في نفس اليوم 12 ربيع الأول عجباً إياكم أن تأخذوا من كلامي تكئة لبدعة تحدث في هذا الشهر إياكم أن تأخذوا من كلامي تكئة يعني مبررا أو تلكيك كما يقول العوام لبدعة تحدث في هذا اليوم الذي أشير إليه إياكم أن تأخذوا من كلامي تكئة لتحدثوا في دين الله ما ليس منه ولكن في ذات الوقت لا تطالب قلبي أن يكون جامدا جافا لا يشعر بجلال الوقت الذي نمر به وبجلال الأقدار التي اوقعها الله عز وجل فيه وإنما هي سنة الله في دينه أن يعرف الإنسان لهذا الوقت قدره وأن يعرف أنه شهر ما خص بعمل، ولكنه خص بشعور وإحساس وبقلب يتعلق بسيدي سيد خلق الله أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب، لو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب، وهو مع ذلك حريص عليكم. حريص عليكم ودود إليكم يحوطكم ويحن عليكم محب للمؤمنين من الصالحين اللهم اجعلنا خير تابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير جنده وخير محبيه وخير أمته برحمه منك يا أرحم الراحمين برحمه منك يا أرحم الراحمين برحمه منك يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين بل يا اخواني قيل إن بعض الناس ظن بعض المحققين ظن أن حتى حدثة الإسراء والمعراج حدثت في شهر ربيع والمشهور أنها حدثت في شهر رجب لكن بعض المحققين ظن وقال بهذا إنها حدثت في شهر ربيع رحلة إلى السماء شهر عجيب أيها الإخوة هذا الشهر هذا الزمن الذي نتحدث فيه هذا الزمن أنا أنا أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد في يوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك هو يوحى إليه إحنا ما نقدرش نألف ما نقدرش نقول إذن كلما وجدنا يوما فيه مناسبة فلنشرع فيه الصيام أو فلنشرع فيه القيام أو فلنشرع هو رسول الله يفعل ذلك لأنه لا ينطق إلا عن وحي ما ينطق أبدا إلا عن وحي إنما نحن لا نفعل ذلك إنما نأخذ فقط المعنى العبرة أنه لما وجد يوم عشوراء هو يوما نجى الله فيه موسى نبي الله وكريم الله ومن تبعه من عدوهم من فرعون وملئه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم شعيرة هذا اليوم ويقول نحن أحق بموسى منهم نحن أحق بموسى منهم فنحن إذا وجدنا هذا يوما هذا يوما ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام وجاء مولده بصيغه المن قال الله قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين انظر إلى الصيغة العليه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منه البعثة كانت هنا والمولد كان هنا والوفاة كانت هنا يوم استقبل في الرفيق الأعلى وعند البعض حتى الإسراء كان هنا وتوليته إمارة الدولة بالهجرة كانت هنا كل هذا كان في هذه الأيام فكيف لا ترق المشاعر وتصف الأنفس هذا الشهر يا إخواني انقلب فيه الكون انقلب فيه الكون انقلب فيه الكون هذا الشهر خرج فيه أهل الكتاب يعني راعهم لا أقول فزعين وإنما مفاجئين ما هذا لقد ظهر ليلة نجم في السماء لم يظهر قبل ذلك قط اطلاقا ما هذا قالوا هذا نجم النبي احمد في هذا الشهر في هذه الايام في هذا الشهر تهدمت الشرفات البلكنات المقصورات المقصورات من قصر ملك اعظم ملوك الارض يومئذ من البشر كسرى تهدم ايوان كسرى وسقطت منه اقل من عشرين شرفة بضعة عشر شرفة سقطت سقطت من ايوان كسرة سقطت تهدمت وهو البناء المشيد اللي كانوا يقولوا انه بناء لا مثيل له في الارض كلها سقطت هذه الشرفات وتشرخت اشارة الى بمجرد ان اتصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض هذا اليوم هذا الشهر هذا الوقت الذي نتكلم فيه هو الشهر التي انطفأت فيه لأول مرة النار المقدسة, المقدسة في زعمهم التي يعبدها المجوس عبدة النار والتي كانوا يفخرون بأنها لم تنطفئ منذ ثلاثة آلاف عام وفي رواية أخرى لم تنطفئ منذ ألف عام انطفأت برغم أن عليها خداماً يرعون ألا تنطفئ ظهر النجم في السماء وانطفأت النار التي ظنوها مقدسة وسقطت الشرفات كل هذا في هذا الوقت كيف كيف يصف لقلب تقي نقي أن يمر بالوقت مرورا دون أن يقف عنده ودون أن ينتبه إليه ودون أن يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وسيد خلق الله جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أؤكد أيها الاخوه إياكم ثم إياكم ثم إياكم فإنها المصيبة الكبرى التي حلت بالمسلمين أن يطوروا المعنى المحكم إلى معنى فاسد ياخد المعنى العظيم المحكم المؤثر ويروحهم طورين باء من عند أنفسهم بهواهم ودون سلطان من الله ودون سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يحيون مواكب وبيارق وتطويح يمين وشمال و و و ويفعلون من المنكرات الكبيرة ما يفعلون ما أنزل الله بهذا من سلطان وإنما هو قلب مخبت خاشع وإنما هو قلب مخبت خاشع عارفين عمل زي إيه يا إخواني زي ليلة الجمعة الجمعة عيد في الأرض وعيد في السماء يوم اليهود حسدتنا قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على أنكم عرفتم أن أفضل الأيام هو يوم الجمعة وأضل عنه أنكم هديتم إلى الجمعة وضل عنه ما حسدوكم على شيء كما حسدوكم على أمور من ضمنها أنكم هديتم إلى الجمعة. الجمعة فيها ساعة إجابة. فيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي إلا أعطاه أو يسأل الله إلا أعطاه الله مساء فيها خطبة الجمعة. فيها عصر الجمعة. فيها فيها فيها فيها. فيها. لكن إذا بأن بنهي أن تخص ليلة الجمعة بقيام نهي وألا تخص يوم الجمعة بصيام هذا الكلام ليس معناه أن واحد عنده يوم الجمعة أجازة فيخصص يوم الخميس بالليل صلاة قيام أطول لأنه لا يقصد التخصيص للجمعة وإنما يقصد التخصيص للأجازة واحد ظروفه أصبحت أحسن فهو يعامله اجازته عطلته من العمل لا يعامل خصوصية يوم لازم نفهم علة ومناط الحكم العلة والمناط ولازم نفهم إيه المسألة لكن الشاهد مع يعني ما أذكره أنه كما أن يوم الجمعة له كل هذا الفضل وله كل هذا الأثر وهو فيه وهو يوم لا تسعر اليوم الوحيد الذي لا تسعار فيه النار تسعر يوم السبت تزداد سعيرا يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميث ويوم الجمعات لا تسعر إنما لا يصلح أن تخصها بصيام ولا بقيام ولا ليلها بقيام فالله عز وجل سبحان الله ما نظنه إلا أنه سبحانه سبحانه يريد أن يعامل القلوب احيانا القلوب أن يخرجها إلى الإحساس والشعور القلوب التي جمدت التي تكلست التي صارت كويتش يريد الله عز وجل أن يخاطبها بإحساس ولذلك من ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه حرم الله هذه العين على النار ومن؟ ومن ناجى الله عز وجل في خلوه في خلوه يعني يذكر الله في نفسه في نفسه ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يعني دون ع... إنما قلب يتحرك قلب إذا المسلم ذكر الله قلبه يقشعر ويهتز حتى إن ذنوبه تسقط عن قلبه ويعود نقيا كما يسقط ورق فرع شجر فيه ورق ناشف يابس جدا ناشف جدا فاذا هززت الفرع هزا شديدا سقط الورق كله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان القلب اذا مهتز من خشية الله عز وجل عمل قلب عمل قلب عمل قلب ليس عمل جوارح جوارح يعني ادين ورجلين وودان و... وانما عمل قلب تحتت تساقطت عنه ذنوبه كما تتساقط اوراق الشجرة عن فرائها اذا ايبس واهتز هذا هو ديننا ايها الاخوة قلوب تستفيق قلوب تشعر قلوب تعود الى الله عز وجل هيا فصلوا عليه وسلموا تسليما هيا فاذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أذكرك أذكره لكم بلفظي أنا جاء يقول يا رسول الله إني أدعو الله وأقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وأطلب من الله حوائجي و وكذلك اصلي عليك صلى الله عليه وسلم ولكني عرفت ان الصلاة عليك لها فضل كبير فنسبة كم في المية من ادعيتي هذه اجعلها للصلاة والسلام عليك يا رسول الله اصلي واسلم عليك بنسبة كم في المية يعني مثلا يعني نص الربع التلت عشر في المية خمسة في المية أخلي وبعدين بعد كده أقول اللهم ارزقني زوجة صالحة اللهم بارك في أولادي اللهم ارزقني رزقا حسنا اللهم ادخلني الجنة اللهم اجعلني في الفردوس الأعلى اللهم نقي سريرتي اللهم اغفر ذنوبي اللهم اغسل حوبتي يعني كم في المية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شئت ما شئت يعني ما شئت قال ربعها قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال ثلثها قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال نصفها قال ما شئت وان زدت فهو خير لك ثلثها تلتنها تلت ارباعها ما شئت وان زدت فهو خير لك قال يا رسول الله اجعلها لك كلها كل دعائي كل صلاة لك قال اذا يكفيك الله ما اهمك ويعطيك سؤلك صلى الله عليك يا رسول الله يا علم الهدى لا تمر يا احباب على رسول الله كما تمر على اي شخص مر عليه مرور المهذب المؤدب الذي يعرف أنه سيدنا وأنه إمامنا وأن الله أنقذنا به من الضلاله إلى الهدى وأن الله أنقذنا به إن شاء الله من النار إلى الجنة وأنه عرفنا به أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرور من يعرفه أنه لكي يتاسى به ولكي يقتدى به تحمل ما لا يتحمله بشر قال لقد أخفت في الله ما لم يخف أحد من العالمين صلى عليك الله يا رسول الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا رسول الله يا علم الهدى خير بين أن يكون نبيا ملكا كداود كان نبيا ملكا واين يكون نبيا عبدا اختار ان يكون يمكن ان نقتدي به يمكن نعمل زيه لان احنا مش ملوك مش هنبقى ولو فينا ملك واحد فلن نكون كلنا ملوكا فقال بل نبي عبد اجوع يوما فاصبر واكل يوما فاشكر فجئنا بعده نتأسى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا من صلى علي صلاه صلى الله بها عليه عشرا من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا اللهم فجعلنا نلزم هذا المعنى وأكثروا من هذا لتر... وأنتم تقرؤون عنه يعني أكثروا من الصلاة عليه وأنتم تقرؤون عنه ليه؟ عشان ما تعدش عمل زي الممثلين قاعد تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وأنت خاون لا تعرف عنه شيئا إنما قل اللهم صلي عليه واجعل ادي نفسك فرصه ان تتحرك داخلك المعلومات ان تتدحرك داخلك الخواطر الوجدانيات انك تعرف حوادث لتتذكرها لتتأثر حركوا انفسكم برسول الله حركوا أنفسكم برسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا عنه وتدارسوا سنته وتأسوا به واحتفلوا به فإن أبخل البخلاء من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعرض عن الاحتفاء والحفاوة بهذا الذكر فلم يصلي عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة يعني جدير برسول الله طبعا أن نأخذ كل هذا الوقت وإن كان قد طال الوقت يعني كنت أتصور أني فقط أنبهكم إلى هذه الأيام وخصوصا أن الأسئلة الموجودة عندي وأنا وعدت بالإجابة عنها في الحقيقة ومش كاسئلة انا عارف ان في ناس اول ما يسمعوا ان انا هجاوب على اسئلة بتحصل ثورة والثورة أنا بح... والله والله يا اخوة أش... اشهد الله انا احب رسائلكم احب الثورة واجمل رسائل تعجبني من رسائلكم جزاكم الله خيرا تلك التي اشعر ان اصحابها جالسين معي يشاركونني في الاعداد للقاء في التعقيب عليه يعني, و... يعني ما شاء الله كأنهم يساعدون انها لجنة تبصرني وبعض الناس خلاص حفظتهم جزاهم الله خيرا يعني وبارك الله فيهم وخصوصا الاخ الذي لقب نفسه محمد الفاتح وهو شاب لطيف شاب في مختبر عمر رسائلك وقعت مني كل موقع وافعالك وما تقوله واسأل الله عز وجل ان يسددك واعجبتني الفكرة النييرة وعلى فكرة اخري احيانا في التعقيب على بعض ما يصلني ليس معناه أن أنني لا أحتفل به أو أنه سقط أو أنه ما إلى ذلك خصوصا الأخت الأرسلت من ليبيا وتقول لا أعرف إذا كانت رسالتي وصلت أو لا وأنا يعني سأذكر جزءا من رقمها والاسم حتى تعرف أن الحمد لله الرسائل تصل جزاكم الله خيرا وحتى الإخوان هنا يوصلون لنا الرسائل فإذا تأخرت فمعنى هذا فقط ان الوقت اللقاءات لا يكفي لشمول كل الرسائل إنما ما من رسالة إلا تقع عن عندي كل موقع إن شاء الله أنا في الحقيقة لن أجيب أسئلة عشان الناس اللي هيتخضوا ويفزعوا أنا بس آخذ من مجموع كل مجموعة من الأسئلة فكرة أرى أنها غامضة في أعين الناس لكن حيا الرسالة الأولى تلك التي ذكرت شأنها في الأسبوع الماضي تلك الفتاة الطيبة الطاهرة ولا أزكى الله أحداً من مديرة السويس. الحقيقة أرسلت إلي رسالة شايفين يعني كل هذه وأنا أولا أرجوكم كل دي رسالة واحدة أرجوكم ألا تطول الرسائل بس أنا يعني أقدر سبب كل هذه الرسائل. ولكن انا هجاوبها اجابة قصيرة ان شاء الله مش طويلة بس لو سمحتوا مش هقدر اقرأ رسائل طويلة يعني الرسالة اللي حد يبعتها لازم تبقى كلمتين وبس سطرين كده حاجة كده اللي هي الخواتيم علشان نعرف نوصل هو في الحقيقة هذه الفتاة انا يعني ربما لا اذكر تفصيلا كل الموضوع لكن هي كانت فتاة بتحصل على في دراستها على قرابة 100% تاخد 99 ونقص 99 تربع 99 كذا ثم لما أشرق في قلبها نور الإيمان وهي أصلا من أسرة متدينة وعرفت ما عليها من واجبات للإسلام وحقوق وفرائض وجهاد وعمل وجهد وما إلى ذلك بدأت من سنة وشوية إنها تبتدي تقول إذن ده أنا بضيع وقتي في هذا العلم غير النافع اللي, بي... اللي آخر السنة بننساه ايه شوية كيمياء وشوية ترياضة وشوية جغرافيا وشوية تاريخ ويخلص السنة ننساها فبدأت تخفت في هذا ثم فاجأت اهلها بانها بدأت ما تذكرش وهي في سنة تانية سنوي لسه كانت وتعبوا جدا معاها وانها لم تعود يعني مقتنعة بجدوى هذا وبدأت تقول انا لا اظن ان هذا هو العلم النافع واننا علي اني انا اتوقف عن هذا المشوار التعليم الفاشل بل واستغفر الله عن السنين التي ضيعتها في علم لا ينفع واتجه لدراسة الدين فعلا وبعدين بالعافية بشق الانفس يعني وصلوا معها انه طب يا بنتي كملي السنة دي فاضل فيها شهرين وبعدين نتكلم فكملتها وهي نظرا لانها يعني ما ذكرتش فجابت نتيجة فاشلة جدا 94.5% او 25 يعني انظروا الى المعية الذهن كانت من التوقت بحيث انها لما لم تذاكر لم نزلت بس عن 99.5 الى 94.5 مثلا ولا حاجة وبعدين بتقولهم في بعض الاحيان كنت تخرج من لجنة الامتحان من غير ما تكمل الامتحان يعني هي مذاكرة وعرفة المعلومات وفات ساعة وفضل مسلا ساعة من كتر زهدها في المادة تريد ان تخرج اه وبعدين دخلت بقى الثالثة ثانوي وهي حاليا في الثانوية عامة وما إلى ذلك إلى آخر يعني الكلام وسائلت عن أمور كثيرة وبدأت تتساءل تشعر بقى أن الموت قريب منها وأن الإيمان الحقيقي وما هو وما إلى ذلك إلى آخر ما ورد في هذه الرسالة أفاجئكم أيها الإخوة وأولا أريد أن أطمئن الأم لأنها تسمع صاحبه الرسالة من أول لحظة وهي قلقة لا أنا معك يا أختاه فاطمئني لكن بس خليني أوضح يعني ما أظنه في دين الله بوضوح أولا أنعم وأكرم بهذه الفتاة أنعم وأكرم بفتاة لا تسير على النمط وهي عمياء وإنما أدركت أنه لا بد لها من نية، من وقفة، من تصحيح. والله إذا كان ما أفعله خطأ، فالقف، ولا بد أن أنتقل إلى كذا، فأنعم وأكرم بمبدأ لانتباه وبعدم الانسياق مع مع كون هذا هذه أمور معتاد. ولكن في الحقيقة. أنا أريد أن أخاطبها مباشرة وأقول لها كل شيء يا أختاه الكريمة لها له سنة يعني إحنا ما بنعملش بمزاجنا له سنة وله منهج النبي عليه الصلاة والسلام علمنا والله علمنا الله قال لا تبطلوا أعمالكم وأخذ الفقهاء من ذلك أن من بدأ عملا بدأه فعلا لا يبطله لا يبطله لا ينهيه دون أن يتمه حتى لو كان تطوعا يعني حتى في صلاة النافلة حتى في صيام النافلة صحيح من حق الإنسان أنه هو في صيام النافلة يفطر ثم يقضي لكن وهذا في مذهب المالكية على أن عرف أن هناك تفاصيل يعرفها بعض الناس لكن يعني لا تبطل أعمالك ويقول الله عز وجل ولا تكون كالتي نقضت غزلها واحدة غزلت بالمغزل ثوب عملت غزل ثم بعد ان انتهت جابت المشرط وقطعت الغزل فيقول الله تعالى في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ثم كبدل من هذا شرح القرآن وقال تتخذون ايمانكم دخلا بينكم لا ان تزل قدم بعد ثبوتها وما الى ذلك انما الشاهد معي ان الانسان اذا بدأ عملا لا ينقضه وانما يحاول ان يوظفه او حتى اذا اراد ان ينسحب منه او ان ينتقل منه يحسن الانتقال او يحسن الانسحاب على مقتضى سنة وليس على مقتضى فساد لان الافساد غير جائز شرح فما اقدرش انا اخذ مثلا اتناشر سنة دراسة ثم قبل شوط وسهم من نهاية الفترة دي أروح جاي بالمشرط وآطع المغزل وإلا فقد أفسدت عملي ونقطته و. إن ما أستطيع أن دام لن يأخذ مني وقتا إلا شهور قليلة إحنا داخلين على نهاية السنة بالعكس أخذه بقوة قوة يشهد لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول إن الله يحب إذا عامل أحدكم عملا أن يتقنه فلا بد ما دام إذا درس خلاص فأن يتقن ثم ينظر بعد ذلك ما الذي يفعل أيضا من السنن الرفق بالوالدين الرفق بالوالدين والأمر هنا من المباحات يعني التكييف التوصيف الشرعي أن الدراسة حتى الكيمياء والطبيعة والفيزياء والأحياء وال والرياضة والعربي والانجليزي والفرنساوي مع, مع استثناء اللغة العربية طبعا أنها من المباحات على الأقل لم تكن واجب وأنا أقول لكم فيها فريضة وواجب فإذا ما استحق الأمر الرفقة بنفسية الوالدين والأمر شهرين أو ثلاثة المسألة بسيطة إذا المسألة حتى هذا النحو واضحة أنها تكمل وتشد حلها لكن في حاجة أكثر من كده أن الله تعالى قد أعطاك وأنا أطمنك يا ايتها الاخت الطالبة لان انا معها وانا معها, معها في قرارها في الحقيقة وهقول لكم ازاي يعني انا كنت وقفت عند ايه اه, اه ان الله اعطاكي ما لم يعطي غيرك واحدة تانية بتنجح بخمسين في المية واحدة بتسقط سنة والتانية بتغش والتالتة ملحأ والغش مش تعاون على البر والتقوى ده ده تعاون على الاسم والعدوان ده حرام إنما واحدة ما ينفعش غير بدروس خصوصية وبرشام وبغش و بصعوبة وبعدين تاخد خمسين في المية ولكن الله أعطاك عقلا نيرا فلا بد من أن تعرفي ما الذي يحتاجه المسلمون بهذا الذهن الذي لا يتوفر لغيرك وبالتالي لا لا تغادري مكانا أنت فيه متفوقة بهذه السور لكن بعد ما أخذ سنوية عمة اللي يفضل لها شهرين أو ثلاثة أعمل إيه؟ آه ده أفكر فيه والله أولا التعارض لا تعارض يعني أنا فاكري أن قلب الدين حكمة يار في أفغانستان وهو من, من, من قادة المجاهدين الذين جعلهم الله سببا في إخراج الشيوعيين السوفيت من أفغانستان المسلمة كان طالب متفوق ووصل نهاية هندسة وهو في فرضع هندسة جوم الروس دخلوا افغانستان فساب الدراسة وجاهد في سبيل الله ليه؟ لانه تعين الامر وقته انما احنا هناك مرحلة في الشرع وفي وفي صنع الاسلام صنعا اسمها مرحلة الانتظار فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فهذا الانتظار انتظروا اني معكم كذا إيه؟ هذا الانتظار دي مرحلة لها احكامها من ضمن احكامها اننا مش بلغي كل شيء التاجر بيفضل تاجر وانتم تعرفون ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الزراع الشطرين وفيهم التجار الشطرين وكذلك فيهم المتفوقين في الكتابة والقراءة وفي العلم والنبي عليه الصلاة والسلام رب عليا فجعله مجيدا للشعر مجيدا للأدب مجيدا للقراءة والكتابة رضي الله عن سيدنا علي وصلى الله على سيدنا محمد فيعني المبدأ إذن مال إمتى بنقول نترك آه عندما ينشأ التعارض عندما ينشأ التعارض هنا بقى ده المحك ده المربط ده انه حينئذ اقول والله لو تعين الجهاد وانت عندك فضلك يوم وتخلص سنة ربعة وتاخد باكرويس لك لا ما تروحش للجهاد في سبيل الله انما في مرحلة الانتظار لا استطيع ان اقول للناس انقضوا حياتكم رأسا على عقب لانه لا تعارض ولو حدث تعارض الان والله والله لا, لا لكم ولا لابنائي ولا لححد إلا وقلت له اترك فورا حتى لو لو لو لو اقتضت الدعوة مثلا حتى أقول له لا سيبك أي تعليم إيه؟ روح إنما الفكرة أن هذا التناقض والتعارض غير قائم في حقيقة الأمر وفي هذه الحالة تكون هناك أعمال يقوم بها المرء لكن بقى نوع العلم اللي هتستخدميه أنت حرة والله افرض ان انت فضلت العلم الشرعي جزاك الله خيرا توكلي على الله وانا انتدب لك ما دمت بهذا التألق علم التربية اذا كان هي بتقول ان مع الاسف الازهر افلينه بالضب والمفتاح ومنعين اللي معهم سنوية عماء ولا انه يعوض ولا ولا ولا حد يدخل انا عارف النظام ده فاقول لك طب ما عندك علوم التربية ده احنا ينقصنا البنت الفتاة التي تدرس علم التربية من ناحية الحرفية من ناحية الفنية من ناحية العلمية من ناحية تطبيقية وتبقى أستاذه أستاذه في في في التربية وفي نفس الوقت تدرس التربية الإسلامية فلو دخلت كلية التربية مثلا وتعلمت كيفية تربية الصغار والشباب ومعالجة المجتمعات وما الى ذلك وتفهمتي هذا ثم لما تخرجتها بتقول انا عرفها ان اللي بيتخرج من كلية يقدر يلتحق بكلية تانية فالتحقت بكلية تتعلمين تعلمين فيها التربية الشرعية او حتى من الخارج احنا محتاجين لهذا الصنف هذا النوع نادر من النساء من النساء احنا ساعات نعمل دورات مثلا لمجموعة من الفتيات يعني بصعوبة بالغة ويبقى مثلا عشرين واحدة طمنتاشر منهم بصعوبة واتنين هما اللي شوية وبعدين ينسوا برضو فنعايز اقول ان لو وجدتي فاذا لكن في نفس الوقت نعم ان التاريخ والجغرافيا وكيميا ومين قال ان الكلام ده ما هوش طاع لله هو اللي بيصنعوا الصواريخ الوقتي بيضربوا بها اليهود دول المجاهدين في غزة بيصنعوا الصواريخ بايه؟ يمكن انت ما ينفعش تعملي صواريخ بس ممكن تعملي برضو انما نفترض, نفترض يعني مش عايزة. التاريخ والجغرافيا ده التاريخ والجغرافيا هو حركة الحرب في العالم تلاقي مشكلة في حتة كده تفادق بان هنا في حاجة مشكلة في الجغرافيا في بترول ظهر مثلا هنا في يعني حركة التاريخ والجغرافيا حركة الكيمياء والفيزياء حركة الصناعة والهندسة المقييس الرياضية كل هذه سنن سنن احنا بس مش واخدين بالنا لكن انا معك في الحقيقة ان إح انه ربما يكون والحمد لله انت في مرحلة الاختيار ان الاحوج ان تتجه الى العلم الشرعي وان تهتم بالدعوة الى الله وان تهتم بايقاظ الامة وانا معاك انه يمكن يكون يعني دعوة الأخوات وتنبيه المسلمين والعمل في الدعوة وحفظ مواد شرعية في وسط الأخوات والعمل مع الأبناء الصغار والأطفال وتعليم الأمهات اللي مش عارفيني رب ولادهم وقاعدين يشتكلنا في الأسئلة تعليم الأمهات إزاي تربي ابنها أعلموا أن هذا كله أهم من الكيميا والطبيعة بالنسبة لفتاة مثل توكر على الله لا بأس إطلاق إنما بدون أن نقول إن دراسة الكيمياء علم غير نافع، وكون إن حضرتك بتقول إن في آخر السنة بننسى أدعى بالطالب إنما الطالب الذي يأخذ الجغرافيا مثلا. جغرافيا اللي مو ملهاش لازم دي اللي الناس كل الطالب يقول لك إيه الجغرافيا والتاريخ دي لما تقرأ الجغرافيا بفق بفهم بإدراك تلاقي تفهم إنه هي سر حركة الأموال في العالم كله. والكنوز والثروات انا رحت مكان في اقصى عند القطب الشمالي لقيت فيه مدن كاملة ناس عايشة والمكان اربعين وخمسين درجة تحت الصفر سواء في النرويج ولا في كندا ولا في ايسلاندا دي ولا اسمها فنلندا ولا ايه ده وإيه فسألت ايه ما الذي اتى بالناس الى مكان ليس فيه بهذه الصورة يعني ده, ده الناس بتتلج فقالوا لأنه ظهر البترول فجاءت ثروات فبقوا الناس يروحوا علشان دي يطلع فلوس فحركة الناس و... فيعني أنا عايز أقول إيه إن الجغرافيا سنة والتاريخ سنة وال... بس إحنا عشان ما بيفهمه الناش هم ما مش فهمينه أصلا فمش فاهمين حاجة احنا انما الكيمياء سنة والفيزياء سنة والتاريخ الطبيعي سنة والجغرافيا سنة والتاريخ سنة والرياضيات سنة والانجليزي سنة والفرنساوي سنة والالماني سنة والتربيه الرياضية سنة وكل هذه من سنن وإلا فان العلماء مجمعون وانتو عارفين الاجماع من الأدلة الشرعية مجمعون اجماعا على أنه إذا احتاج نصر المسلمين إلى معادله كيميائيه يعني ناس مش عارفين يعملوا مثلا سلاح كيميائي يواجهون به العدو إذا احتاج نصر المسلمين إلى معادله كيميائيه والمسلمين ما يعرفوهاش اسمع كده يأثمون جميعا بما فيهم الشغاله اللي بتنظف البيت بما فيهم الراجل بتاع الأسنسير المصعد اللي بيزبطو يأثمون جميعا ليه لأنهم لم يتعلموا مثل هذا العلم فلو سمحتي لا تنظري إلى هذا العلم نظرة ناقضة لسنة الدين وإنما انظري إلى نفسك أنت أنت أفيد فيه واختاري ولا بأس عليك وأنا معك في ألا تؤجلي قرار ترك شيء يعني بالعكس أنا أفضل لك من خلال الرسالة أنك تنتقلي الى شيء تؤدينه فورا الآن للدعوة للدين للعلم الشرعي وطبعا هو في ممكن تدرس اللغة العربية ممكن لكن أنا يعني الذي أختاره من خلال أهوة الورقات دي كلها التي جاءت وكلها رسالة واحدة الذي اختاره هو أن تتعلمي علم التربية لعل الله بهذا التألق تستطيعين أن تعلمي الأمهات كيف يربين أولادهن، وأن تعلمي، وأن تتدقني، وأن تتعلمي التربية بشقيها، التربية الإسلامية والتربيه العامة، علوم التربية العالمية، وأنا كلما ذهبت إلى, إلى بريطانيا، إلى انجلترا إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى أي بلد، إلى إسبانيا، كان من أول، أم مش من أول، من أهم ما أفعله حتى الآن، إني أزور المدارس. المدارس, المدارس الكفرة مش المدارس الإسلامية مدارس إسلامية بزورها لكن أزور مدارس الكفار وأسمع منهم وأرى ماذا يفعلون وكيف يعاملون وليه وأ... لأنه ده علم يعني أن تدمج فلعل الله يجعل لك فتحا في مجال العلوم النسوية مش النسوية اللي هي الطبيق والتفصيل العلوم النسوية ده ده ده الانحرافات التي علمها لنا الاستعمار إنما العلوم النسوية هي علم التربية وعلم معاملة الأزواج والأبناء لتنهض أمة فاضلة ومع ذلك إن تدرستم ووجدتم غير ذلك من طب وهمدسة وزراعة وكلام زي كده فلا بأس ولكن هذا ما أفضله الله تعالى أعلى وأعلى أيها الإخوة سبحان الله كان الامر الذي اريد ان اجيب عنه اليوم اساسا هو اسئلة تترى كثيرا جدا جاءتني حول موضوع واحد هو صلح الحديبين ومعاهدات النبي عليه الصلاة والسلام واحد يقول ما دام يعني يقولون لنا ما دام النبي قد صالح قد عاهد قد هادا قد وادع وبعض الأسئلة يقول إنهم يردون علينا إذا قلنا لهم مثلا أن الدفاع عن المسلمين فرض يقولون ولكن نحن في مرحلة صلح ومهادنة وما إلى ذلك أرجو إذن أن لا أجيب عن هذا السؤال إنما أرجو أن أتكلم عن صلح الحديبية لتكتشفوا أنتم الفارق العظيم الفقه العميق في الامر يا اخواني وخلينا امشي بقى ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لانه احنا قلنا نحن نؤسس افهاما ونصنع فهرس فهرس في الذهن عايزين نركب الذهن واحد. صلح الحديبية جاء لقوم في صباح صلح الحديبية الصبح بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله على القتال باعت الرضوان وشيعة أن عثمان قتل اللي هو المبعوث اللي كنا باعثنا ليتفاوض مع القريش فبايع رسول الله الناس على القتال حتى آخر نقطة الدم مش على القتال بل على الموت اللي هو النتيجة هيقتلونا ده احنا صغيرين وقليلين وإحنا دول قريش قال بايعوني على الموت نخلص فبايعوه فأنزل الله قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ف... طيب إذن قوم مش ناس منهارين وأعين بيقولوا لا لا لا لا لا يمكن ولا في الحسبان ولا في لا ده نمرة واحد نمرة اثنين صلح الحديبية كان وحياً أمراً مباشراً من الله مش اختيار من الناس الله طب يا وهو لما هو صلح الحديبية بأمر من الله يبقى معنا كده إن الصلح ده لا بد أن يكون بأمر من الله وإلا يحرم لا وإنما أسألكم لماذا السؤال ده في منتهى الجمال لماذا كان صلح الحدي لماذا كان صلح الحديبية أمراً من الله هقول لكم ليه لان في خط سير للدعوة خط سير سنة وحي لخط سير الدعوة ما ينفعش ادخل الشوره قبل ما يكون البشر نضجوا قبل ما يكون كونتهم قبل ان اكون اعطيتهم فقه الدين فيلخبطوا انما انا بحط فقه الدين اولا كخريطة و مفهوم يستقر وبعدين اقول لهم بعد كده بقى الامر شورى بينكم ولذلك بحثة الرسول في مكة كانت بامر من الله مش بشورى كنوا تدرج من الدعوة السرية الى الى اريب الى العشرة الاقربين الى جمهور الناس ثم الى الزوار اللي جايين في موسم التجارة ثم إلى الطائف ثم التدرجات دي لم يكن منها ولا درجة بشورة صح ولا لا لم يجلس النبي مع الصحابة يقول ما رأيكم المرحلة القادمة كيف تكون وإنما كلها كانت بأمر الأول دعوة سرية ثم أنذر عشيرتك الأقربين ثم اصدع بما تؤمر دعوة عامة لقريش ثم يلقى كل من يأتي من نفود التجارة، ثم يخرج هو إلى الطائف، ثم يذهب، ثم جاءت الهجرة ليست بشورة، لم يقول أيون الناس ما رأيكم إنه أم نبقى؟ أم لا، ونقاتل؟ لا لا لا، الهجرة، ومرت بالهجرة، فالهجرة جاءت بأمر لا بشورة، لسه الناس بيتعلموا، مدام النبي موجودا هناك وحي ينزل ليرسمه. تفاصيل الخريطة عشان احنا لما نيجي بعد كده بدءا من جيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعصور نستلم خريطة مكتملة بوحي الله عز وجل نقوم نستقي منها المعالم فالهجرة كانت بوحي ثم القتال والجهاد لم يكن شورى كان بوحي انه كتب عليكم القتال وهو كره لكم كره ولا مش كره مبسوطين مديئين يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يعني مش عايزين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله كل دا لا عبرة به قاتلوا يعني قاتلوا أمر وحي وليس شور فلما جاءت لا إح بوادر او لاحت بوادر الصلح ما تقوليش بقى ان تبقى البعثة بواحي والخطوات الدعوة بوحي والهجرة بوحي والجهاد بواحي واجه في الحديبية او في الصلح يتركه الوحي دون ان يرسم به الخريط كما قلت القتال اقول لكم فقه المعاهدات الله تعالى سبحانه تعالى كما شرع القتال بشرع منه يشرعوا فقه المعاهدة بشرع منه فلم يسمع لعمر ولم يسمع لأحد من الصحابة ولما جاءوا ليحلقوا رؤوسهم في الإحلال بين الإحرام بالموس باللمواس بالموسي بالأمواس كاد بعضهم يقتل بعضا يقطع له عرقه هو بيحلق له شعره عشان يحل من الإحرام بس كادوا يقتلوا بعضهم من شدة الغم مش والبكاء والعينين مليانة دموع لكن مع ذلك يعملوا يعني يعملوا لانه كما جاء كل خطوات المسيرة الإسلامية، مسيرة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام شرع مش علشان انتم اتدايقين هنغير ان الامر هنا شرع انتم بدأتوا تشاوروا فكان لابد من ان ترسم الخريطة علشان في الاخر بقى ها ده مهم جدا علشان في الاخر بعد ما ارتسمت الخريطة تماما شرعا يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بقى ايه أنا ماشي بقى خلاص انتهت حياتي وهموت وأروح لرب العالمين أروح الملأ الأعلى خلاص فأنا ماشي وتركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي عن طريقتي ومنهجي علشان يقول إنكم سترون بعد اختلافا كثيرا فماذا نفعل يا رسول قال فضلوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ السنة دي ما تجيش بس... طب ما الشورى يا شيخ ما انت لنا انه امرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر ها دي شورى ليست في كليات المسار وانها في تفاصيل المسار قتلو يعني قتلو. طيب منزل عند البير ولا بعيد عن البير شور. طيب ده في بدر في احد طيب نخرج نقابل الجيش برا المدينة ولا نستناهم جوا المدينة ونتحصن دي لما يجوا نضربهم شورا إنما حد يقدر يقول طب ما نأجل الجهاد كده عشر خمستاشر ستاشر قرن مثلا أو, أو إن الحرب الفوانيه آخر الحروب أو ما إلى ذلك ما لا دي مش شورة. هذا شرع إذا أول ما لابد أن نعرفه أن أن صلح الحديبية لا يقاس عليه من هذه الناحية لأنه كان أمرا مباشرا ووحيا مباشرا لابد أن يقع إكمالا لخريطة المسيرة الإسلامية كلها وتبيين الشرع للناس الله بس أنت يا فنزم سيادتك لسه آيد دلوقتي إنه دي سنة عشان يتعلم الناس منها منه أيوة. يتعلمون منها المصلحة يعني ايه المصلحة؟ يعني ان قبول الهدنة, آ آ آ آ قبول الهدنة مرهون بالمصلحة مصالح المسلمين يعني ليس فريضة وليس حراما وانما هو نظر في مصالح المسلمين هل الافضل نأجل؟ خلاص مفهوم يبقى اذا هذه النقطة التالتة اعتبروها ان المصلحة أمر مرهون بمصالح المسلمين من الذي يراه ودي نقطة ربعة ولي الأمر الصالح المطبق لشرع الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق شرع الله الحرام عنده حرام والحلال عنده حلال والجهاد عنده جهاد والدعوة عنده دعوة والتربية عنده تربية فهو قائم بأمر الله خلاص إنما إذا قلت لي والله أنا ما من حرام إلا وسأحله عايز تشرف خمر راشر عايز إيه عايز إيه عايز عايز أمار خلاص يعمل نادي عمر عايز عايز ربا يعمل ربا عايز فلا أستطيع أن أؤتمنك على قرارك طيب نقطة اللي بعد كده الخمسة بقى أو يعني عدوا أنتم أن صلحة الحديبية خلاص أنا كده خلصت بال بالنقاط الفائته الأربعة أو خمسة الفائتين المبدأ أن المبدأ جائز ولكن صلح الحديبية لا يقاس عليه لأنه أمر مباشر من الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر قالوا له لعمر كده قالوا له يا عمر احنا أنا رسول الله أنا رسول الله ما أنا لا لا لا أخالف وحيه وأبو بكر قال إلزم غرزه يا عمر فإنه رسول الله فإنه رسول الله طيب يبقى المبدأ جائز وطبقا للمصلحة ويديره ولي الأمر الحريص الذي يبدو من سنته أنه حريص على الشرع لا يغادره ولا يخالفه أبدا طيب لكن في التفاصيل بقى عشان الناس أصحاب الأسئلة اللي بيقولوا أولا صلح الحديبية شرط المهم جدا فيه انه شرط موقوت بزمن بمدة زمنية فالعايز يقيس افرض واحد عايز يقيس يقول ان صلح الحديبية قال وضع الحرب عشر سنوات مدة زمنية محددة مش خلاص خلاص حبايب اظلمون ما تظلمونا احنا حبايب لم يقل هذا صلح الحديبية بل هذا مخالف لشروط الصلح الذي والهدمة طيب نمرة اثنين ان صلح الحديبية لم يرد فيه شروط على المسلمين تمنعهم من الدعوة والتربية وتزكية الانفس والاطلاق يعني لم يقل مثلا ايه والله انا قريش لو جاء في كتب التعليم عندكم في مدارسكم نص يخالف السلام بنا من حق يقولك الغيه من حق يقول لك بلاش الآية دي بلاش الحديث ده بلاش الشرح ده بلاش تقول كذا ليس هناك مطلقا ولا شرط واحد يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعه من تجلية الحق يوم بين الحق ولذلك كانت فرصة وهذه هي النقطة الثالثة في مسألة شروط الحديبية في مسألة شروط الحديبية إن الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد بهذا الصلح في أنه أرسل فتح الدعوة الدولية أرسل إلى ملك الروم إلى ملك الفرس إلى عظيم القبط إلى البحرين، إلى الحبشة أرسل إلى الدنيا رسائل يدعوها إلى الله عز وجل فيبقى أنا وضعت الحرب بيني وبين هذا العدو المباشر ففتحت الدعوة على مصراعيها إنما إن أنا عمل مسألة مسألة صلح كل ما يجي أبني شوية مساكن مدينة سكنية في مكان يقولوا لا لا تغير الطبيعة الديمغرافية ما تملليش الحتة دي سكان عشان أفضل سهل مسلا أحتلها لا هو صلح الحديبية قال هذا لم يقل هذا أبدا صلح الحديبية أيضا لم يكن فيه قيد على العقيدة ولا قيد على كذا وكذا وقد ذكرت لكم أن المعاهدات قد يكون فيها هذا طبعا لكن إذا يتحصل عن هذا آه ده هو أهم شيء افرض بقى في الآخر أن صلح الحديبية يمشي مع الكلام ده كله ويجوز الأخذ به يستدل به طيب صلح الحديبية لما خالفه لما خالفته قريش بعد سنتين بأنهم ضربوا بس يعني, يعني سبحان الله مش مسلمين ده ضربوا كفرة ضربوا قبيلة, بكر قبيلة خزاع الكافرة ولكن خزاع بينها وبين الرسول حلف وعنها كافرة بعد سنتين اتنين حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش وراح فتح مكة واقتلع سلطانهم من مكة يبقى لو كان حتى الحديبية يستدل بها طب يبقى اذا لما خرقت يستدل بها ويقال إن مش المسلم يقول لا طب خلاص من ضربني على خد الايمن ادرت له خد الايسر وبعين بعد خد الأيسر يلتف عشان يديله ظهره وثم يعطيل وجهه ثم يع... ما... لا ما هذا الكلام لا وجود له إطلاقا إذا من استدل بصلح الحديبية نقول له الأمر مبدأ وتفاصيل أما المبدأ فلم يقل أحد إطلاقا إن مبدأ التفاوض والوصول إلى, إلى شروط محرم بالعكس جائز وربما يعجز المسلم عن تحريك القتال فيرى أن من الجائز له أن يفعل شيئا فيه تقوية له إنما فالمبدأ جائز أما التفاصيل فإن لها شروطا من ضمنها المدة لا يكون خلاص إحنا معترفين بظلمكم ولا مدة بيننا وبينكم المسألة منتهية ونقيد أنفسنا وكذا إنما المبدأ وارد وجائز ولا شيء فيه بشرط أن يكون في مصالح المسلمين يعني إيه في مصالح المسلمين يعني لما تعمل بيني وبينك هدنة لمدة عشر سنين أو صلح لمدة عشر سنين ما تفضلش أنت في العشر سنين تعلو قوتك وسلطانك وجاهك وعنجهيتك وسطوتك وأنا أنهار وأنهار وأنهار وأنهار, وأنهار. ويبقى أنت إيه بتفرق عني كل شوية تماشي وتقول لي دي صلحة هدنة لصالح المسلمين وإنما إذا اتضح ذلك لم تعد الهدنة جائزة ولذلك المسألة مرهونة بمصالح المسلمين التي يعرفها الحريصون على الشرع وأظن أنني بذلك قد أوضحت بقدر المستطاع أيها الإخوة الحقيقة لم تبق لنا إلا فترة بسيطة فأبادينا عايز أقول لكم حاجة في صلح الحديبية هو الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية تنازل عن ايه عن ايه عن عمره انه ما يدخلش العمره وييجي السنة الجاية يدخل العمره العمرة ما... يدخل العمره مرة تانية عمرة القضاء السنة اللي بعدها مباشرة من شحر من المسجد الاقصى من 67 لغاية 2037 سنة وسنتين كمان فوقيهم 32 سنة عمره وأجلها من السنة دي للسنة اللي فقط يعني ما فيش فيها فعلى كل حال يعني المسألة ايه اظن واضحة وما ينفعش ان الواحد يكون عنده مقارنة بدون ما يرى التفاصيل اذا المبدأ جائز بشرط ان يكون من يباشره عنده مصالح المسلمين مهمة وامين عليها كالمجاهدين هناك في سبيل الله أمانتهم على الشرع مشهودة فيباح لهم ذلك وبعد ذلك في التفاصيل ما يعطوش اعتراف مطلق ولا خطة لإضعاف المسلمين ولا ما إلى ذلك نيجي بقى للإيه للسرعة شوية في إجابة بعض الأسئلة علشان ندرك في وكما قلت إن شاء الله غدا عندنا حديث مهم جدا كان قد انقطع يعني أنا كنت بدأت في الحقيقة ثم جاءت بعض برضو في بشأن لكن يعني جاءت بعض الأحداث فأخذتنا منه وقلت لكم سأعود إليه فإن شاء الله غدا بمشيئة الرحمن أعود إليه ضروري بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أيضا أولا أنا أحب أوصل رسالة للمجاهدين على أرض فلسطين ان الناس ترسل إلي رسائل حمية جدا يعني كلها خوف عليكم يقولون يا ريتي خلوا بالهم الأحسن الإعمار يتبني تبنى العمارات بالطريقة الفلانية ريت خلوا بالهم الأحسن يتفقوا بالطريقة الفلانية يعني فانظروا قلوب الناس معكم وأسأل الله عز وجل ويقولك مثلا يعني يا ريت يخلو لحسن الموضوع يكون في غرس جواسيس جدد عن طريق الاتفاق بدخول شركات الإعمار بالطريقة يعني كلام الحقيقة أنا نفسي آخذ الرسائل دي أديها لإخو هناك ليفرحوا وإن شاء الله هم على بصيرة فأرجو أن ينتبهوا لهذا على كل حال يعني إن شاء الله أيضا قلت لكم إن الأموال التي تدفع لا تزال تصل وبقوة بفضل الله ولم يحجزها ما كنت قد قلته من محاصرة قسم من هذه الاموال فاستمر والله معكم جاءني ايضا هو طبعا في اسئلة كتيرة بعض الأسئلة يا اخوة اللي الطالبين مثلا ان احنا نلتقي او عندهم موضوع بعضهم اجلاء وبعضهم من دعاة الاسلام وما الى ذلك يعني هذا يقع مني كل الاهتمام وان شاء الله سيكون بس دعونا بالبركة في الوقت باذن الله تعالى والله المستعان يعني. بعض الناس يعترض بيقول ايه انت قلت يعني ايه الدعوة قسمين قسم للاصلاح الفردي وقسم للدين يعني ايه اقول لك يعني ايه يعني مثلا الدعوة الى الله انك صليت وصمت رجل بيصوم بيصلي الحمد لله وبيتصدق ويغض بصره ويحسن فرجه وطيب وابن وكل شيء 24 اراض خلاص بس كفاية أين, اين اين مثلا تبليغ رسالة الله لقد اجمع العلماء على أنه قد يموت إنسان يعبد الحمار ويدخل الجنة ليه؟ يقول أنا لم تأتني دعوة الاسم حدش قال لي فيه رسول ولا القرآن أنا كنت عايش في الأحراش في أذغال إفريقيا ولا عندي تلفزيون ولا إنترنت ولا حاجة ولم يتبلغني الدعوة يدخل الجنة وهو عابد حجر ولا عابد حيوان أو عابد وثم لأن الله يقول وما كنا معذبين مش ممكن نعذب حتى, حتى نبعث رسول ما وصلتوش الدعوة خلاص ولكن في مقابله كل مسلم او مسلمة عاش في هذا الزمن كل مسلم مسؤول عن هذا طب مسؤول انا هعرف منين اغندا وغينيا و... طب اشتغل علشان تدافع الامواد كما قلت فاذا الدين ليس الاهتمام فقط بالسلوكيات الفردية وإنما قضية الدين كدين الدعوة تحكيم شرع الله توصيل كلمة الله توصيل الدعوة إلى الله إقامة أحكام الشريعة فلو أن إنسان استكمل من ناحي الفردية هو وأسرته ومجتمعه وأهمل أن الدين نفسه لسه أصحابه يعذبون فهذا وأنا ذكرت الآيات والأحاديث التي ترد التي تبين هذا و... ال... ال... ال... واحد قال لي طيب ولكن يرد علينا بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومين قال لك ان يعبدون يعني يصلي وصموا بس ما هي العبادة إقامة أحكام الإسلام ما هي العبادة الدعوة إلى الله ما هي العبادة الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وقال ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمون جيرانهم إما أن يفقهوا جيرانهم ويعلمونهم أو أنا سأعذبهم والله يوم القيامة سأ أنا سعاقبهم والله يوم القيامة يعذبه وتكلم مغضباً فالصحابة قالوا ينهار بيض... من دو... مين... من يقصدهم رسول الله أصد مين فاكتشفوا أن في قبيلة قرية أسلمت من كذا سنة وبجوارها قرية أسلمت حديثا فالقرية دي لا تعلم القرية دي يعني مش واحد على البسطة فذهبوا اليه يقولون اعمل معروف يا رسول الله ادينا سنة امهلنا سنة كل ما عندنا من علم هنعلمه فإذا فاذا من استكمل في نفسه هو انه بيصلي ويصوم ويزكي ويحب ولده كويسين ومراته كويسة وابو امه وبر وتقي وناقي وكل شيء لكنه لا يؤدي مهمات الدين كقضية الدين دين تحكم شرائع دين تبلغ دعوته دين يربى على مناهجه فإنه محاسب ولا يرد أيضا عليه بقول وإلا مثلا ما هو الأخ جزاء الله خيرا بيقول لي فإن من العبادة تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم القمار وتحريم كذا والكليبات في التلفزيون فعلا من العبادة منع هذه الأشياء كلها طيب وعلى فكرة, وعلى فكرة بالمناسبة يا اخوه انا صحيح كلمتكم عن عصوح الحديبية هو المعاهدة جميل 24 ارات وكلام هايل ما حصلش انما لازم تعرفوا ان اصلا مفيش معاهدة بين اسرائيل وبين كل الدول العربية والاسلامية مفيش معاهدات هي بس دول الجوار مصر والأردن ولا شيء ومعاهدات احنا ذكرنا رأينا فيها وذكرنا الـ الـ الـ يعني الدراسة الشرعية له لكن ما فيش معاهدة لا سوريا ولا السعودية ولا الامارات ولا قطر ولا البحرين ولا الجزائر ولا المغرب ما فيش معاهدات يعني المسلمين لا توجد معاهدة اصلا صلح بينهم ولا مهادنة ولا شيء ما فيش لا يوجد الاسئلة اللي محتاجة وقت طويل للاجابة دي طيب يعني على كل حال طيب يا اخواني الاسئلة ان شاء الله ربنا الانسان انا قلت حضراتكم الرحمن ان احنا سنجتهد واذا ما اجبنا عن الاسئلة اذا ما اجبنا عنها ان احنا هناخد لها اول خمس دقائق عشر دقائق في بداية الحلقة ثم بعد ذلك نؤجل الباقي يعني ان شاء الله انا بس عايز هو في حاجة مهمة كويس ان ذكرتها الاخت التي تقول عن انها تحدثت مع شخص عبر الانترنت وبعدين الان بيهددها يا اختاه انت قدامك طريق من اتنين. اما انك هتخضعي للتهديد فبالتالي يبتزك ويستمر في طلب ما هو حرام واما انك تصارحي الان اهلك ولو عن طريق حد من الصالحين شيخ الجامع عمك خالك واحد جار انسان رشيد لهم احنا غلطنا لكن يا اما توقفوا معايا اما سيزداد الغلط ولا طريق إلا هذا وإوعي تخضعي ومهما كان ما سيكشفه من كلمات في التليفون ولا في الدردشة مجرد تليفون ولا دردشة على الإنترنت مهما كان أقل من اللي هو من هذا الذي يقال أنا حبيت ألحق هذا الكلام وأما البائي وآه في برضو أخ جزاه الله خيرا بيقول لي إن الحديث الفلاني حديث ضعيف ما هو أنت يا حبيبي جزاك الله خيرا ربنا يجعلك يا رب العالمين حرس على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لو لاحظت أنا كيف ذكرته لأدركت أني لم أقل إنه حديث أصلا وإنما قلت تكلمت عنه كقول من الأقوال مش كقول حتى ذكرته كما لو كان من كلامي أنا يعني أنا, أنا ذكرته مثلا افرض أن واحد قال إيه مكتوب على ورق الخيار اللي نام اللي ها اللي يسهر بالليل بينام بالنهار دام لم يسنده <تصفيق> ما مش عديد فانت طمن يعني وجزاك الله خيرا احببته رسالتك جدا وما قلته صحيح ان شاء الله ولم نذكر هذا ايها الاخوة لقاؤنا غدا ان شاء الله تق... آه نقطة مهمة جزاك الله خيرا اخونا الكريم اكرمه الله واعزه وبارك فيه هل استاذ سعيد توفيق بخير وآخر جمال وما فيش حاجة خالص طمنه يعني هو بس الظاهر يعني والله كأنها ثورة الدعاء هو فعلا يوم الجمعة او الجمعة نعم ومع بدايات يوم السبت كده تروا انه يذهب مباشرة إلى بعض الفحوصات في المستشفى وتقال انه هيعمل عملية جراحية ويبدو أنه أراد أن يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يستنفر عواطف المحبين لسماحته وبساطته وجماله و و يعني فضله، فاتقال أنه هيعمل عملية جراحية الدكتور قال له واحد من أساذ الكبار في البلد معروفين يعني وصديق أيضا غزاه الله خيرا فقالوا كذا وبعدين كما قلت لكم والله لعله انهمار أدعية الصالحين فهو يعني تقريبا برق يعني بس هيا شوية كده تمرينات وحاجات زي كده فلكنه الحمد لله بخير و, و بخير وجمال وإشراق وجه وأجمل ما في الأمر احاطت إخوانه بيه اللي يحبوا إنما طبعا مش هينفع نقول لكم بقى ايه روحوا ولا حاجة فإن عدم الزيارة هنا قد يكون سنة اولى علشان يعرفوا يرتاحوا شوية وربنا يبارك فيهم على كل حال هو بخير الحمد لله رب العالمين وان شاء الله عنده يوم الجمعة القادم برنامج على الهواء في مصابيح الهدى او يعني اذا انا شايف انه يؤجلوا الاسبوع اللي بعده لكن على كل حال الحمد لله هو بخير وعلى خير ما تحبون وجزاكم الله خيرا ده عشان الرسائل المنهمرة اللي بتتألني عنه جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وأنا والدكتور صفوت ايضا بخير الحمد لله الرجل مسافر في رحلة دعوية 48 ساعة الى فرنسا وراجع الناس برضو خمسين الف رسالة اتطمنوا يا اخواننا الحمد لله ربنا يجديكم خير ونلتقي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته